اعلم أن ما ذكرنا من أن لو تقتضي عدم وجود الشرط وأن إن تقتضي الشك فيه لا يرد عليه قول الله تعالى فإن كنت في شك مما عزلنا إليك الآية كما أشرنا له قريبا لأن التحقيق أن الخطاب في قوله إن كنت في شك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به من يمكن ان يشك في ذلك من أمته وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر الآية قدمنا دلالة القرآن الصريحة على أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته ولا يراد هو صلى الله عليه وسلم البتة بذلك الخطام وقدمنا هناك أن من أصرح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف الآية فالتحقيق أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد أمته لا هو نفسه لأنه هو المشرع لهم بأمر الله وايضاح ذلك أن معنى إما يبلغن عندك الكبر أي إن يبلغ عندك الكبر يا نبي الله والداك أو أحدهما فلا تقل لهما أف ومعلوم أن أباه مات وهو حمل وأمه ماتت وهو في صباه فلا يمكن أن يكون المراد يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهما والواقع أنهما قد مات قبل ذلك بأزمان وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده، وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف وأوردنا شاهدا لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمع يا جارة وقد بسطنا القصة هناك وبينا أن قول من قال إن الخطاب في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الآية لكل من يصح خطابه من أمته صلى الله عليه وسلم لا له هو نفسه باطل بدليل قول الله تعالى بعد ذلك في سياق الآيات ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الآية والحاصل أن آية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الآية لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا لأنها كقوله لا تجعل مع الله إلها آخر وقوله لئن اشركت ليحبطن عملك وقوله فلا تكونن من الممترين وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقوله ولا تطع منهم آثما او كفورا الى غير ذلك من الايات ومعلوم أنه هو صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك البتة ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه وبذلك تعلم الطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة لو ولفظة إن وأنه لا ينتقض بهذه الآية قال رحمه الله رحمة واسعة هذا ما ظهر لنا في هذه الآية الكريمة. ولا شك أنه لا محذور فيه ولا غرر ولا ايهام والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قد قدمنا معنا لفظة سبحان وما تدل عليه من تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وإعراب لفظة سبحانه مع بعض الشواهد العربية في أول سورة بني إسرائيل ولما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد الآية نزه نفسه تنزيها تاما عما يصفونه به من نسبة الولد إليه مبينا أن رب السماوات والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لما ذكر وصف الكفار له بما لا يليق به نزه نفسه عن ذلك معلما خلقه في كتابه أن ينزهوه عن كل ما لا يليق به جاء مثله موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد إلى قوله سبحانه سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقوله تعالى سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل الآية وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم الآية قوله تعالى وعنده علم الساعة قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية وفي سورة الأعراف أيضا في الكلام على قوله تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وفي غير ذلك من المواضع أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وقد بقيت حلقة واحدة مما وضعه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الزخرف لعلنا نأتي عليها في لقائنا القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته